بسم الله قال هل تختص الناهية بالفعل المضارع المبدو بالتاء أو النون أم تدخل على جميع الأفعال أحرف المضارعة أم تدخل على جميع أحرف المضارعة الثاني أنها تدخل على كل ما كان من أفعال المضارعة تدخل عليهم وبعضها يقل فيها صوص المتكلم لا ينهى نفسه لا نعد لكذا هذا قليل لا نعد إلى هذا الشيء ينهى نفسه المتكلم قليل والغالب في النهي يكون للمخاطب لا تفعل هذا هو الغالب وقد يكون الغائب لا يفعل زيد كذا وليس بموجود عنده لا يفعل كذا وأما نهي المتكلم نفسه فهو قليل موجود ولكنه قليل فيقول لا نعد لكذا لا أفعل هذا ينهى نفسه لكنه قليل إلى تمقسامة قسم الجواز فضل إلى قسمين النعم قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين فما هو الذي يجزم فعلا واحدا فضل ستة نعم السؤال هنا لكن هات من الذي قال ستة هات فضل لم ولما ولم نعم ولا في النهي والدعاء ولا من الأمر والدعاء أحسنت متى تكون لا في النهي أو لا اللام تكون في الأمر والدعاء متى تكون في الأمر عند هذا الولد أنت متى تكون في الأمر نعم إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر وإذا كان من الأدنى أن أخذت نعم وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهي دعاء أحسن ومثلها أيضا لا ناهية إن كان النهي من الأعلى إلى الأدنى فهي ناهية أو الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهي ناهية وإذا كان العكس من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء أحسنتم ألم وألم ما هو أصلهما هل هناك كلمة جازمة ألم وألم ما ها تفضل لا وإنما هي أصلهما لم وألم دخلت عليهم همزة <تصفيق> الاستفهام أحسنت ولا لو يرفع كبر الصوت حتى يسمع جيدا رفع الصوت يقول الأخلا ويرفع الصوت الذي يحسن هذا يرفع قليلا لا يزيد والتي تجزم فعليني كم عددها اثنى عشر نعم احسنت فماذا يسمى الأول منهما والثاني يسمى الأول فعل الشرط والثاني الجواب والجزاء أحسنت فما هي أم الباب إن أحسنت ماذا يقال فيها حرف شرط وجزم واستقبال أحسنت حرف شرط وجزم واستقبال لكن الأشر هو حرف شرط وجزم أحسنت أظن أخذنا إن فأقل نواصل مراه قال رحمه الله وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما فلازلنا مع الكلام على الجوازم التي تجزم فعليني وأخذنا منها إن ويقال فيها كما سمعت بالأمس حرف شرط وجزم جزم لأنها تجزم الفعل الأول والثاني وأما ما فكذلك أيضا يقال فيها اسم شرط جازم إن حرف باتفاق وأما ما فهي اسم أيضا باتفاق فما إذا عربتها قلت فيها اسم شرط جازم ما تصنع أصنع عند من ما تصنع أصنع ما اسم شرط جازم أجزم فعلين هكذا يقال ما اسم شرط جازم أجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني الجواب والجزاء هذا يحفظه البادئ ما تصنع تصنع فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه معلامة جزم السكون احسنت وهو فعل الشرق احسنت فعن مستدر انت وجوبا <تصفيق> وأصنع فعل مضارع مجزوم بما لأنها تجزم فعليني وهو جواب الشرط وجزاؤه وعلامة جزمه نعم السكون الظاهر على آخره أحسنته ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها تفضل أخذها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها نعم ما اسم شرط جازم أحسنته وننسخ فعل الشرط فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بما وعلام جزمه السكون نأتي نأتي جواب الشرط وجزاء وهو فعل مضارع مجزوم بما وعلام جزمه مو حذف حرف العلا أحسنت لأنه معتل هذا علام جزمه حذف حرف العلا أحسنت وأنت وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ما اسم شرط جاسم نعم تجزم في عليني لا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه تبع المضارع مجزوم بما وعالم جسمي حذف النون حسنت لأنه من أمثلاء الخمسة تجده جواب الشرق وجزاؤه مجزون بماء وعلى جزمه حذف النون أيضا لأنه من أمثل الخمسة والواء فاعل الهاء مفعول به واضح هذا فهذا بالنسبة لما وهي اسم باتفاق اسم شرط جازم تجزم في عليني هكذا تقول فيها ما تفعل أفعل هذا شر سبب ومسبب سبب ومسبب وهذا السياق الشرق يكون هناك سبب وهناك إيش مسبب لهذا السبب ما تفعل هذا السبب إيش إذا حصل هذا السبب سيحصل فعل وهو مسبب عن إيش عن فعلك مسبب عن فعلك هذا هو سياق الشرق ما تفعل أفعل ما تصنع أصنع فما هنا جازمة في هذه الحالة لأن السياق كما ترى سياق شرقيا وما إذا كان شرقيا جزمت di ialahni, dan di syaratnya ada sebab, apa dan penyebab. Nama, orang Arab telah memberi nama itu. Kenapa mereka memberi nama itu? Saya tidak tahu. Ia adalah nama. Ia adalah nama. Jika perang لا لأنها يعني قصي تدخل عليها العلامات المتقدمة أنت لعلك تعني تعني هذا لماذا حكم عليها بالاسمية صح مع أنها لا تقبل علامات الاسم المتقدمة لأنه يسند إليها في بعض المواضع يسند إليها تكون مبتدأا والجملة خبر لها مثلا والإسناد من أظهر علامات الأسماء وهو أقوى علامة للاسم الإسناد أنك تسند إلى الشيء حكما مثل زيد قائم أسندت إليه القيام فهذا اسم فإذا سندت حدثا لشيء وهو اسم لأن الإسناد من أظهر علامات الأسماء ولا يكون إلا للأسماء الإسناد ما يكون في الأفعال ولا في أي لا يسند إلى الأفعال ولا يسند إلى الحروف وإنما تنسب الشيء إلى الأسماء الأحكام تنسبها إلى أول أشياء تنسبها إلى الأسماء أما الفعل ما ينسب بليه وإنه يقول منسوبا فقط أما تنسب ليه شيئا زيد قام طيب هذا أظهر علامات الإسم فهو يسأل عن لماذا حكم عليه بالإسمية حكم عليه بالإسمية لأنها تقبل الإسناد والإسناد أقوى علامة للإسم سيأتي معكم إن شاء الله الإسناد هذا سيأتي لم يكون جواب شر يقدر جواب شر قال رحمه الله ومن ومن كذلك أيضا اسم باتفاق وقال فيها اسم شرط جازم وهي اسم باتفاق كما سمعتها من يقم أقم معه من يقم أقم معه لا أنت عرب فضل من اسم شرط جازم سنته نعم يجزم فعلين يقوم فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط سنته أقوم معه فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط وجزاؤه والشاهد بالمثال من جزمت فعليني وهي اسم باتفاق من يعمل سوءا يجزى به اه <تصفيق> ما اي حرف هذه اه نعم اسم شرط جازم باتفاق نعم يجزم فعليني احسنت يعمل في المضارع مجزم بمن وعلى مجزم السكون وهو فعل الشرط. من يعمل سوءا يجزى به سوء مفعول به يجزى فعل مضارع يجزون بمن وهو جواب الشرط يجزاه وألامته جزمه حذب حرف العلة يجزى به حذب حرف العلة حسنته والفتحة دليل عليه والشاهد بالآية من جزمت فعلين أحسنته نعم ومن يتقن يجعل له مخرجة نريد واحدة من هنا تفضل من اسم شرط جازم أحسنت يتقي فعل مضارع مجزون بمن علم جزمه حذف حرف العلا وهو الياء سنته وفعل الشرط والكسر الدليل على الياء يجعل يجعل فعل مضارع وهو جواب الشرط وجزاؤه مجزون ب من وعلامة الجزم السكون أحسنته <تصفيق> وهو جواب الشرط وجزاء فهذه الأشياء يا أخوان التي عليكم تحتاجنا حفظ الآن في البداية والفهم مع الأيام إن شاء الله يأتي الشخص يركز الآن عن في الأجر على الحفظ قال أنا لا سوعب هذا الفن لأني أول مرة أدرس النحو وماذا علي القيام به حتى أخطكم دعاسه الله يصلحك يعني الإملا ضعيف جدا الأخ الله المستعان صلى الله نفتح علينا وعليك ماذا ناصنع بك؟ الله يوفقنا وياك أنت لو تستطيع تدرس الإملا مع أخ هكذا على انفراد درسك أيضا البدايات والنحو حافظك شيء من الأجرمية هذا جيد لأن الشخص الذي هو لأول مرة يأتي ويدرس هذا الفن ربما يتعب يتعب فتحتاج إلى صبر أو تستمر معنا و... وتراجع مع إخوانك تنظر لك من يراجع لك وتستمر معه في المراجعة وينتواصل معنا هذا أحسن لك في إن الاستيعاب تدرس تواصل الدراسة معي وأيضا كذلك تراجع مع إخوانك الذين هم تراهم أحسن منك وأكثر منك فهما قال رحمه الله نأخذ أيضا آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تعربت اليوم؟ لا لا يرفع خلاص الذي عرب. تفضل لا خصوماتي. فمن يعمل مثقال قال ذرة خيرا يراه. من اسم شرط جازم يجزم فعلين. نعم الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب جزم. يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلام جزمي السكون سنتة يراه. ومثقال مفعول به. يرى في المضارع مجزوم بمن وعلام مجزمه حذف حرف العلا والفتحة دليل عليه. والها مفعول به. نعم. أحسن. قال ومهما ومهما مثل ما ومن أيضا اسم شرط جازم لكن على الصحيح لأن فيها خلافا. على الصحيح ما في اتفاق فيها على الصحيح أنها اسم شرق جازم وهي مثل ما تماما ما تمهما تصنع أصنع حتى أم ثلاثة وهم مثل أم ما مهما تصنع أصنع عرفت اليوم؟ حظا مهما اسم شرق جازم طيب مهما تصنع أصنع مهما تفعل أفعل طيب أصنع فعل مضارع تصنع فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون هو فعل الشرط نعم أصنع فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون هو جواب الشرط وجزاءه طيب وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين عند مهما تأتنا به من آية مهما اسم شرط جازم أحسنت تأتي في المضالع مجزوم بمهما وعلام جزمه حذف حرف العلة والكسرة دليل سنته. فما نحن لك بمؤمنين هذا سيأتي معكم إن شاء الله الجواب قد يكون فعلا وقد يكون جملة اسمية قد فعلاً وقد يكون جملة اسمية فما نحن لك بمؤمنين مبتدى وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط فجواب الشرط قد يكون فعلا وقد يكون جملة اسمية كما وهذا إن شاء الله تفصيله في المتممة تفصيل ذلك في المتممة إن شاء الله الكلام عن الجواب أنه قد يكون كذا وقد يكون كذا هذا إن شاء الله سيمر معكم في غير هذا الكتاب لأن هذا كتاب مختصر فقط الشخص يأخذ الماحة ويتعرف على النحو فيه ثم يدخل في غيره وهو الأساس هذا الكتاب يعتبر أساس النحو للبادئ فهو يؤسس ويؤصل هنا ثم يتفرع فيما عدا هذا الأصل والشاهد يا أخي مهما جزمت في علين في الغالب يقولون تجزم في علين وإلا أحيانا تجزم في عل وجملة فقولهم تجزم في علين أي في الغالب هذا هو الأصل هذا هو الغالب وإلا أحيانا تجزم في علين مثلا تقول من يأتيني فأنا أكرمه من يأتيني فأنا أكرمه هنا ما جزمت في جزمت في عل ويش وجملة فأنا أكرمه هذه جملة وإن شاء الله أن فيه في المتممة قال وإذما وإذما اسم على الأصح وفي خلاف منهم الرجح الحرفية والصحيح إن شاء الله أنها اسم إذما تقول إذما تسافر أسافر إذما تسافر أسافر أنت عربت اليوم فضل وهي معنى متى إذا كانت اسما بمعنى متى إذ ما تسافر أسافر نعم إذ <تصفيق> نعم اسم شرط جازم على الصحيح تجزم في عليني تسافر وهي بمعنى متى تسافر أسافر معك فضل واصل سافر في المضارع يجزم بإذ ما وعلم جزمه السكون أحسنته و فعل الشرط نعم وسافر فعل مضارع مجزوم بإدما وهو جواب الشرط علامه جزمه السكون أحسن طيب ومنهم من يقوله حرف بمعنى إن إدما تسافر وسافر أي إن تسافر وسافر فإذا كانت بمعنى إن يكون المعنى هكذا إدما تسافر وسافر أي إن تسافر وسافر معك. وإذا كانت المعنى متى يكون المعنى إذ ما تسافر وسافر أي متى تسافر وسافر فهي ضرف شرط وظرف. طيب <تصفيق> وأي وأيضا أي اسم باتفاق وليس فيها خلاف أي اسم باتفاق وليس فيها خلاف أي رجل يزرني أزره أو أكرمه عند من أي رجل يزرني أكرمه أي اسم شرط جازم أحسنت أي رجل ويتلازم الإضافة هذا الأصل فيها الإضافة نعم أي مضاف رجل مضاف إليه طيب يزر يزرني فعل مضالع مجزوم ب بأي وعلامة جزمي السكون طيب والنون لغاية لباس أكرمه وهذا فعل الشرط أي رجل يزرني أكرمه أكرمه فعل مضارع مجزوم بأي وهو جواب الشرط وعلامة جزمه السكون أحسنت والشاهد أي هنا جزمت فعليني أحسن. أي وقت تسافر وسافر معك ما عندنا <تصفيق> نعم أي اسم شرق جازم تجزم فعليني أحسنت نعم وأي وقت تسافر وسافر معك سافر وقت مضاف إليه أي مضاف ووقت مضاف إليه وهذا هو الأصر فيها تلازم الإضافة تسافر فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بأي علام جزمه السكون وهو نفسه عرام المتقدم وهو سافر جواب الشرط مجزوم بأي علام جزمه السكون أحسنت طيب وأنت عربت اليوم أي مكان تجلس أجلس فيه أي مكان تجلس أجلس أي اسم شرط جازم ونوعنا الأمثلة لنقطة ستاتي معكم أي مكان تجلس أجلس فعل مضارع تجلس مجزوم بأي وأي مضاف مكان المضاف إليه أولاً وعلام جزمه السكون احسنت والفعل ضمير مستتر تقديره أنت تجلس أنت أجلس فعل مضارع جواب الشرط وجزاءه مجزوم بأي علام جزمه السكون والشاهد أي جزمت فعلًا أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنة أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنة أياً اسم شرط جازم مفعول به مقدم لتدعو تدعو أياً من الأسماء فهي كلها لله سبحانه وتعالى صادعوته ب ب الله أو بالرحمن الرحيم أو بغيرها من الأسماء الله فأياً ما تدعو فله الأسماء الحسنى فلا يقتصر دعاء الله باسم خاص من أسمائه بل بجميع أسمائه يدعى سبحانه وكل اسم بحسب يعني اختار في المكان المناسب المناسب الأسماء يا جبار انتقم من فلان يا رحيم ارحمني نعم تدعو فعل مضارع مجزوم بعين وما زائدة هذه إذا رأيت ما بعد أي زائدة فهكذا جميع أدوات الشرط إذا رأيت بعدها ما فهي زائدة لأن أدوات الشرط أحيانا تتصل بها ما بعض أدوات الشرط فإذا رأيت ما بعد أدوات الشرط فهي زائدة أين تجلس أجلس سيتم معناة تكون زائدة فمهما يعني في أي موضع ترى ما مع أداة من أدوات الشرط فحكم عليها بزيادة هنا عندنا أيما فما زيد لأن وقعت معدادات الشرط. نعم علم جزم حذف النون والواو فاعل فله الأسماء الحسنى الفاء هنا واقعة في الجواب وله خبر مقدم والأسماء مبتدا مؤخر والحسنة صفة والجملة في محل جزم جواب الشرط وهذا ما أشرنا إليه ما تقدم. أن الأصل في جملتي الشرط أن يكونهش فعليني هذا الأصل جملة الشرط وفي جملة الجواب أن تكونه فيعليني وقد تكون أحدهم فعل الآخر جملة مثل هذا أيما تدعو فله الأسماء فجواب الشرط هنا جملة اسمية كما ترى طيب وعيانا أيانا أيضا اسم شرط جازم فمتى متى بدأ بمتى نعم نأخذ على التركيم قال ومتى ومتى يقال فيها اسم شرط جازم وهي دائما في محل نصب على الظرفية إذا عربتها تقول اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية هكذا تعرفها دائما فمتى اسم شرط جازم واسميتها متفق عليها ليس تم خلاف بين النحاء في اسميتي متى فهي اسم اتفاق. وعند من متى تجتهد أكرمك أنت طيب متى اسم شرط جازم اجزم فعليني متى تجتهد أكرمك نعم تجتيج بعض النظارع مجزوم بمتى وعلم جزمه السكون وهو فعل الشرط ومتى تقول فيها في محل نصب على الظرفية الزمنية دائما هكذا في محل نصب على الظرفية طيب وكرمكا فعل النظارع مجزوم بمتى هو جواب الشرط وجزاؤه وعلم جزمه السكون الشاهد متى جزمت فعليني أحسنت قال وإيانا وأيّانا مثل متى أيضا ضرف زمان أيّانا مثل متى وهي من أسماء الشرط وتزاد بعدها ما أيضا تزاد بعد أيّانا وبعد متى أيضا متى ما تسافر اخبرني متى ما تسافر فأخبرني مثلا فمتى هنا ما بعدها الشغلة هذه زائدة وكذلك أيّانا أيضا تزاد بعد أيّانا ما تزاد بعدها ما قالوا وإيانا وقد سمعت أنها مثل متى تجزم في عليلي وهي ظرف زمان سيأتي معكم كلام على الظرف إن شاء الله طيب نحو أيانا تذهب أصحبك أيانا تذهب أصحبك فضل صاحب النظارة أنت أي متى تذهب أصحبك نعم أيانا اسم شرق جازم مبني على الفتح وأتأذهب فعل مضارع مجزوم بأيّانا وعلامة جزمه السكون. طيب هو فعل الشرط. واصل. أصحابك فعل مضارع مجزوم بأيّانا وهي بمعنى متى أيّانا تذهب أصحابك أي متى تذهب أصحابك وعلامة جزمه السكون. وهو جواب الشر أحسنته والشاهد أيان جزمت فعلين وهي نظير لمتى قال وأين وأين اسم للمكان أما متى وأين للزمان وأين اسم للمكان أين تجلس أجلس أين تجلس أجلس فضل فأيان يقال فيها اسم شرط جازم في محل نصب للظرفية المكانية فهي ضرف مكان في الأصل واستعملت في الشرط في نحو هذه السياقات أين تجلس أجلس أما متى أصلها زمان واستعملوها في الشرط وكلانك أيانا وأما أين فهي للمكان أين تجلس أي في أي مكان تجلس أجلس فضل أين اسم شرط جالزة محسنت وهي مبنية على الفتح مثل أيانا في البناء على الفتح تجلس في المضارع مجزون بأينا وعلامة جزمي السكون وهو فعل الشرط أحسنت وأجلس أين تجلس أجلس نعم فعل مضارع مجزوم مجزوم بأين علام جزمي السكون أحسنت وهو جواب الشرط وتزاد بعدها ما أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت فهي جازمة جزمت في فعليني هنا وزيدت بعدها ما تكون فعل الشرط مجزوم على جزمه حذف النون والجواب إنه يدرككم فما تزاد أيضا بعد أين كما في هذه الآية, الآية أينما تكون يدرككم الموت طيب قال وكيفما وكيفما لا تكون جازمة إلا مع ما فزيادة ما بعد كيف وجوبا في الجزم أما إذا لم تكن بعدها ما ما تجزم كيف تجلس أجلسوا ترفع م? عندكم أنا طيب وأنا وأنا أيضا من الجوازم نأخذ أنا أولا قبل هذا أنا من الجوازم التي تجزم في عليني <تصفيق> فعند من هذا وهي معنى أين أيضا أنا تجلس أجلس بضل أنا تجلس أجلس نعم أنا اسم شرط جازم وهي تستعمل بمعنى أين وتجلس بع المضالع مجزون بأن علم جزم السخون أحسنت ووفع الشرط وأجلس جواب الشرط مجزوم بأن وعلم جزم السكون أحسنت فأنا مثل أين أين تجلس أجلس أو قلت أن تجلس أجلس في أي مكان تجلس أجلس فهي مثل أين تماما في المعنى بمعنى المكان فإذا عربتها هكذا في على ما سمعت اسم شرط جازم أجزم فعليني إلى آخره قال وحيثما وحيثما وهي أيضا مكان مثل أين حيثما تجلس أجلس مثل أين تماما ولا تكون جازمة إلا ما حيث لا تكون جازمة إلا مع ما أي مع ما الزائدة بعدها وأما من غير ما ترفع الأفعال بعدها حيث تجلس أجلس فيها معنى الشرط لكن ما هي جازمة فلا تكون جازمة إلا مع ما وهي للمكان حيث ما تجلس هنا لا تجزم بها حيث ما تجلس أجلس حيث ما تستقم يقدر لك الله نجاحا حيث ما تستقم يقدر لك الله نجاحا فهنا تكون جازمة في هذا الموضع فقط إذا زيدت بعدها ما وأما إذا جردت من ما فترفع لفعل بعدها فتقول حيث تجلس أجلس وهي فيها معنى الشرق لكن ما تجزم إلا بما إذا زيدت بعدها ما وهي ظرف مكان مثل أين فعندما من الآن يعلم هذا لا الذي قد أعرب خلاص فضل حيثما تذهب أذهب معك، حيثما تذهب أذهب معك، أي في أي مكان تذهب، حيثما اسم شرط جازم، حيث اسم شرط جازم وهو مزاعد لازم لحيثه. طيب مجزم فعليني، تذهب فعل مضارع مجزم بحيث وهو فعل الشرط علام جزم السكون. فأذهب معك جواب الشر مجزوم بحيثه وعلامة جزمه السكون أحسنته والشاهد حيثه جزمت في عليني ومتى تكون جازمة حيثه إذا اتصلت بها ما بهذا القيد إذا اتصلت بها ما تكون جازمة وأما إذا لم تدخل عليها ما فلا تجزم والعفعال ترفع بعدها قال وكيف ما وكيفما أيضا من الجوازم وهي لتعميم الأحوال تعمم الأحوال كيفما تصنع أصنع على أي حال كيفما تفعل أفعل على أي حال تفعل أفعل فهي يؤتى بها للتعميم تعميم الحال أي تعميم أحوال الشيء <تصفيق> طيب كيفما تفعل أفعل عندما من كيفما اسم شرط جازم وأيضا لا تكون جازمة إلا بما فكيف ما مثل حيث ما لا يجزماني إلا بهذا الشرط أن تتصل بهما ما الزائدة فكيف أما من غير ما كيف تجنس أجنس كيف تجنس أجنس أي على أي حال تجنس أجلس لكن ما هي جازمة فيها معنى الشر لماذا ما هي جازمة كيف تجنس أجلس لأنها لم تتصل بها ما وأما إذا اتصلت بها ما فكما سمعت كيف ما تفعل أفعل اسم شرط جازم أحسنته جزم فعلين وكيف ما تفعل فعل مضارع مجزم بحيثه بكيف لا انتغنى من حيثه وعلم جزم السكون نعم فعل الشرط لا تقول لا تقول نعم أجلس فعل مضارع من جزم بكيفما هو جواب الشرط وعلامة جزمه السكون أحسنت والشاهد كيفما جزمت في عليني وفي الجزم بها خلاف لكن المصلف هنا تبع الكوفيين في عدها جازمة عدها من الجوازم المصلف تبع الكوفيين في عدها من الجوازم وإلا الصحيح أنها ليست جازمة ليست جازمة هذا هو الصحيح فسوأ اتصرت بها ماء أو لم تتصل بها ماء لأن الجزم لم يسمع بها فجرى على مذهب كوفي أو على المذهب الكوفي رحمه الله في الجزم بها ويشترق في الجزم بها على من يقول بالجزم بها أن تتصل بها ماء فهذا يحفظ طيب انتهينا من جوازه الحمد لله بقي إذا جاءت في بعض النسخ نحن أنا ما عندي إذا عندكم إذا هذه وإذا في الشعر نعم هو في بعض النسخ زيادة إذا وهي لا تكون جازمة إلا في الشعر فقط كما قال وإذا في الشعر فلا تكون جازمة إلا في الشعر وأما في غير الشعر فلا تكون جازمة مثال الجزم بها في الشعر استغنى ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي إروي فتحمل الشاهد هنا إذا إذا تصبك خصاصة أما في النثر لا مثلا تقول إذا تصبك خصاصة فادعو الله هذا ما يصلح بالنثر لكن في الشعر جائز الشعر له ضرورات كما هو معلوم فإذا لا تكون جازمة إلا في خصوص الشعر أما في الكلام العادي الكلام النثري لا تجزم بها طيب عندما إذا تصبك ما عندك أنت إذا اسم شرط جازم وهي اسم ولا تكون جازمة إلا هذا الذي قبلك أن عرب تجزم فعلين في الشعر نقول في الشرط وهو تصبك الثاني الجواب هو فتحمل فتجمل وفتحمل سهر سهل جوايتان في البيت وإذا قال الشخص إذا تسافر أسافر معك تجزم أو ما تجزم إذا تسافر أسافر معك ما تجزم بل يرفع الفعلان بعدها إذا تسافر أسافر معك وهي كما سمعت فيها معنى الشرط تكون فهذا هو الحصن وقال من الجازم نعيدها سريعا الجوازم تنقسم ولا قسمين قسم يجزم فعلا واحدا وهي ستة أحرف كلها أحرف التي تجزم فعلا واحدا ما فيها اسم وقسم يجزم فعلين ومنها ما هو أسماء ومنها ما هو حروف فالحروف التي أخذناها إن فقط هي الحرف من الجوازم التي تجزم فعلين وما عداها فهي أسماء الأول من الفعلين يقال له فعل الشرط الذي تجزم هذه العداء الجاز الفعلين والثاني يقال له جواب الشرط. ومنها ما لا يجزم إلا بما لا بد أن تتصل به ما أخذنا كلمتين حيث ما وكيف ما فهذه لا تكون جازمة إلا مع ما وأما إذا جردت من ما فلا تجزم هذا واضح فهذا إن شاء الله نقوم بإنتهينا من جازم إلى هنا